يا أرضي ميدو زلزالي بهم، يا رمل فجر كل شيء فيهم، يا صخر قوم حقد ماليهم، يا أرضي السموات لا تداريهم. Kaffar, Allahu Akbar, shahada na la nahi ya kaffar, Allahu Akbar, على بابي ينمت على بابك وحق من خلق المسيح وحمى من الجموس هو واللي من خلق المسيح وحما منكم واللي علينا الله انت حر من اللي الله من اللي وش هذا علينا؟ أنا دل بترحل من سنين وسنين كانوا فقان قبلها صبر ودر يسين أنا دل بترحل من سنين وسنين كانوا فقان قبلها صبر ودر يسين خيبر بترجاه تاني تاني يا مسلمين Siellä en haben heilä miin. O pravna. Ja eomie höllämään, kaotれないkin ja وحياة عنك ويدك الطهرين وجرحك الناس اللي بقى مسنين وحياة عنك الدمع من عينك عليهم دين جايلك يا حرة بدل الولد ولدين راح يمسحوا كل التاريخ الشين جايلك يا حرة بدل الولد ولدين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 التاريخ الشيء جايلك يا حرة بدل الولاد ولدين رح ينسحوا كل التاريخ الشيء